ظن أي يفعل بها فقرا؟ كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق.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 أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي